الله الذي يُسل الر حَفَةُ فِينُ سَحابًا فبصُطُوه في السَّماء إكَي فَيشاء الل الذي يُس ال حَفَتُ فن سَحاب فَبسُطُوه في السَّم إك فَشاء فبَسُقُوه في السماء كيف يشاء. كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فيرسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا ذلبه من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون